ابن سلول كهف اليهود وجدت عائشة عقدها الضائع لكنها فوجئت بالجيش قد رحل فبقيت في المكان علهم يفقدونها فيعودون أثناء ذلك أقبل صفوان بن المعطل المسؤول عن رصد الأعداء من مهمته فوجدها فأناخل أمه عائشة بعيرها وأركبها أما هو فظل يمشي على قدميه حتى وجد الجيش فأناخل بعير بين الهوادج فانحدرت عنه عائشة والتحقت برفيقاتها سعيدة بهم وبعقدها لكن الأكثر سعادة هو رأس النفاق ابن سلول الذي كان ضمن جيش غزوة المصطلق رغم خيانته وخيانة فئته التي تتآمر مع أعداء الوطن والدين بالخفاء بينما تدعي الإسلام في الظاهر لكن كلماتهم ومقالاتهم لمز وهمز في الإسلام ودعاته ونبيه وهو اليوم بعد غزوة المصطلق يكشف قبحه بعد أن رأى صفوان بن المعطل يقود جمل عائشة ليبدأ بنشر إشاعة عن عائشة متهما إياها بصفوان ابن سلول الذي استمات بالأمس دفاعا عن خيانة يهود قينقاع يطعن اليوم في أشرف عرض عرض نبي الله صلى الله عليه وسلم وقائد الدولة فأي روح شيطانية تلك التي تشتعل بين جنبي هذا هو الفارق فمحمد صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار في الحروب رحماء بينهم أما المنافقون فجبناء في الحروب أشداء على المؤمنين رحماء باليهود يستسيغون خياناتهم لكن هذا النبي الكريم والقائد العظيم يدشن لقادة أمته منهج التعامل معهم لم يهدر طاقة دولته في التحسس والتجسس عليهم فهذه أمور لا تبني دولة اتجه إلى ما يبني الدول ويقويها ويطيل أعمارها اتجه إلى العدل والعفو والعلم ولذا أوصى أمراء أمته وقادتها وعظماءها بأسر قلوب شعوبهم لا إخافتها فقال صلى الله عليه وسلم إن الأمير إذا ابتغريبة في الناس أفسدهم ويقول تلميذه ابن مسعود نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به ظل صلى الله عليه وسلم مشغولا بالبناء بالجمال لا بتتبع المنافقين فمكتسبات دولته أغلى من أن تهدر عليهم سماحة قد تكون مكلفة وقد يستغلها الأنذال لكنها الحل لأمثال ابن سلول لم تنتشر الإشاعة حتى الآن والجيش وصل إلى المدينة ووزع الأسرى بين البيوت تمهيدا للبت في أمرهم وبعد أيام استأذنت امرأة فدخلت على عائشة فلما رأتها كدرت مجلسها مع حبيبها صلى الله عليه وسلم دخلت برة أميرة بني المصطلق تطالب قائد الدولة بالمال